وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّا يَسْتَقِيمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ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 يكون ضلا ولا رشدا قل انني لا يجيرني من الله احد ولن اجد من يدونه ملتحدا الا بلاء من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان لهنا رجنا فان لهنا